صديقي من يقاسم لي همومي ويرمي بالعداة من رماني وينصرني إذا ما قمت عنه وأرجو الدهو طول الزمان ويحفظ حبه ويفيضه الدهو يحب الخير مفتاح الأمان خير من تاح الأمالي صديقي من صديقي من أصارحه فيبقى ودود القلب عفا في اللسان صديقي من يرى الإيمان بحرا عزيز النفس ما شبو بالجنان فلالأهواء تجر اشتريه، ولا الاعجاب يسب ذا الجنان، ولا النزوات تنسج بردتيه، ولا الاحقاد تسكن في الكيان، حيا مخلصا عف جريء سليل الهدي عبق بالحنان، صديق من يقاسمنه. ينجونو وارجو الدهو طول الزمان ويحفظ حبه ويفيض بدا يحب الخير مفتاح الاماني يحب الخير مفتاح الاماني صديقي من صديقي من تراوغه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 تاه السعد ما يمون الجناحي ومن يرزق سواه فقد دهته مصائب في المساء وفي الصباح صدري بي خير مفتاح الأمل يحب الخير مفتاح الأمل صديقنا.